وَكَمَا جَعَلْتَ مُوسَى وَجِيهًا فَاجْعَلْنَا عِندَكَ مِنَ الْمُّجَهَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا وَبِرَحْمَتِكَ وَبِلُطْفِكَ وَبِعَفْوِكَ وَبِعِزَّتِكَ وَبِعِلْمِكَ وبحكمتك. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار واجعلنا من عبادك المهديين المرضيين الهادين يا رب العالمين اللهم اغفر لأموات المسلمين واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين يا ذا الجلال والإكرام أيا كريم يا وهاب يا واسع بارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اقضفوا اللهم اقضدين عن المدينين وارزقهم يا رزاق يا واسع يا غني من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون اللهم أصلا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أحسن لنا الختام وذكرنا النطق بلا إله إلا الله وَهَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَوَسِّعْ وَنَوِّرْ عَلَيْنَا قُبُورَنَا وَاجْعَلْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنِينَ وَيَسِّرْ حِسَابَنَا وَيَمِّنْ كِتَابَنَا وَثَبِّتْ عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وارزقنا شربة من حوض نبينا وأدخلنا الجنة يا رب العالمين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وَزَيِّنَّا اللَّهُمَّ بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ وَاجَعْلِ الْقُرْآنَ وَالصِّيَامَ شَافِعَيْنَا شافعين لَنَا عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثَ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيرُ يَا عَظِيمُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم برحمتك ولطفك وخبرتك وعزتك ارفع عنهم البلاء والضراء يا رب العالمين واجعل ديارهم ديار أمن وإيمان وسلام ورخاء ودعوة وتوحيد يا رب العالمين اللهم واصرف عنهم شر الأعداء وكيد الفجار وشر الأشرار يا قوي يا عزيز اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك،